يا صوارم يا بو واسم اشعل الارض لهيبا بلهيب وسيل يرعب الاعد صبيبا يا صوارم يا بو واسم اشعل الارض لهيبا بلهيب وسيل يرعب الاعد صبيبا يا صوارم يا قواص للعداء، سير والنص نزف للعلا، والنفس للدين نفديها فدا نفدي شرع الله بدل الهدى يا صوارم يا قواص للعداء، سير والنص نزف للعلا. النفيس للدين نفنيها فداء نفدي شرع الله بدين الهدى نفدي شرع الله بدين الهدى عزة نحن في شرعنا عزة نحن في شرعنا نرفع الرأس سما بكتاب الله نحيا بكتاب الله نحيا عزة الدين لنا يا صوالب يا قواصم أشعر الأرض لهيبا بلهيبين وسائرين يرعب الأعدى صبيبا يا صوالب يا قواصم أشعر الأرض لهيبا بلهيبين وزئير يرعب الاعد صبيبا يا صواريم قوموا للحرب اسود انتم في ساحه الحرب شهود اضربوا كل عميل أوحقوز زلزل الأرض بأحفاد القرون يا صوارقكم للحرب أصوت أنتم في ساحة الحرب شهود اضربوا كل عميل أوحقوز زلزل الأرض بأحفاد القروز زلزل الأرض بأحفاد القرون, القرون جرح اكبر قلبي يسعى جرحي أكبر قلبي يسعى مزق الكفر هبا بسيوفين انضي والحاق بسيوفين انضي والحاق واضربوا كل رقا يا صوالي يا قواصم اشعل الأرض لهيبا بلهيبا وسئير يرعب الاعدى صبيبا يا صوارب يا قواصم اشعل الارض لهيبا بلهيب وسئير يرعب الاعدى صبيبا